وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِمْ من, ونقص مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ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 وَأُولَئِكَ <تصفيق> هُمُ الْمُهْتَدُونَ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <مهتدون> اللَّهُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُ, <الله>, <الله>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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الصفا والمروة من شعار من حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه فلا جناح عليه ان يفطرف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم لِمَنْ <سؤال> حَمِدَ <laughs> <downwards> <Allah, form> <Allah, laughs> الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر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 Sama Sama sa mCal Sama as-a m Gel الصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم في بيت ربنا ومع سنة نبينا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم وطبط وطاب ممشاكم وتبوات من الجنة منزلا مزلنا في الحديث في شرح هذا الكتاب المبارك التذكره في أحوال الموتى وأمور الأخرة قال المؤلف رحمه الله باب تلقين الميت لا إله إلا الله باب تلقين الميت لا إله إلا الله ما معنى هذا الكلام يعني إذا كان لقى قريب أو رأيت رجلا في سكرة الموت وهو يجود بنفسه والروح تكاد أن تخرج فالواجب عليك أيها المسلم أن تلقن هذا الميت أو الذي يموت لا إله إلا الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلنحرص على هذا ولنكثر من ذكر الله عز وجل وليحافظ المسلم يعني قبل أن, ينام أن يقرأ آية الكرسي كما علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وأن ينام على لا إله إلا الله أن يستغفر وينام على لا إله إلا الله لأن الروح إذا أراد المسلم أن ينام الروح تخرج وتسجد تحت عرش الرحمن ويتوضى كذل يبات طاهر حتى تخرج الروح تسجد تحت عرش الرحمن الله والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موته والتي لم تمت في من مهنائه فيمسك فيمسك ال... فيمسكوه التي قضى عليها الموت المو... ويرسل الأخرى, الاخرى إلى أجنى إن, إن في ذلك لآيات لقوم يتفكروه فالإنسان لم يأتي بنام يا أخواني, أخواني الروح بتخرج, بتخرج موت أصغر النوم موت, موت أصغر والموت موت نيش أكبر فالإنسان لم يأتي يذكر الله عز وجل إذا رأيت واحد يموت يعني لقنه لا إله إلا الله يقف جنبك يقول له لا إله إلا قل يا فلن لا إله إلا الله يعني ما تقول هاروش حتى بصغة النواء أنه أنت هتموت بقى أقول لا إله إلا الله خلص نفسك لا لقينوا يعني لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله برفق وبلين أيها الأحب وإذا قال لا إله إلا المرة فلا تعيد عليه كما سنسمع الآن عن أبي سعيد الخدري قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقينوا موتاكم لا إله إلا الله والحديث هو مسلم يعني حديث صحيح وقال فصل قال علماؤنا تلقين الموت هذه الكلمة سنة مأثورة عمل عمل بها المسلمين يعني عمل أبوه المسلمون منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ليكون آخر كلامهم لا إله إلا الله فيختم له بالسعادة يختم له بي أخواني بالسعادة لأن الذي يموت على لا إله إلا الله فهو سعيد مصيره إلى الجنة بأمر الله عز وجل في عموم قوله عليه السلام من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ولكن, ولكن هناك ولكن تنبيه, تنبيه, يجب تنبيه, تنبيه يجب على, على ال الّذي, يحضر الذي يحضر المحتضر, المحتضر كما قلنا يا أحبة في الله, الله يكون, يكون عنده رفق, رفق, رفق, رفق وليل في, في هذا الأمر ليس يقول لا إله إلا الله هتموت يقول لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله ستسمع الآن من القصص الكفية والينبه, والينبه المحتضر على ما يدفع, يدفع به الشيطان الشيطان بقى يا إخواني بيجي للميت بيجي عند, الموت عند, الموت عند الموت أول ما يتنزل في بناء السكر, السكر والعلان والعلان يقول له كل موت يهودي دا الدين الصح واليهودي شو بقى فتنة بقى فتنة, بقى فتنة الموت ولذلك النبي أمرنا أن نستعيذ بأربع, بأربع في الصلاة ولنحفظ هذا جميعا ولما يقول هاش يعني قال العلاق يعد صلاة تاني هم الأربع عجاد بقى لحظة عم الشيط عزينا صح صح الحباية. ايه الاربع حيات اللي بنقولهم قبل التسليم تسليم تسليم تسليم وعليها جايزة, جايزة, جايزة ان شاء الله. الله. يلا ما يل. يل. حيات مهمة دي. الرسول امرنا ان أمر نستعيذ باربع حيات قبل م... م... م... ما, ما تسلم الصلاة. تليك جايزة قبل كي. لا جايزة واحدة. هي موجودة تحت الله كريمة. ليك مصحف تحت الله يحفظه عن جمهولة. ها. احسان احسان احسان لا لا سكره المده مش في الحديد اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر, القبر, القبر, وعذاب, القبر وعذاب, وعذاب النار, وعذاب القبر النار وفتنه المحيه والممات وفتنه, وفتنة المسيح الدجال فتنه المحيه والممات بيجي لك الشيطان بيقول لك موت بقى ده خير من الاديان موت يهود ويجيك واحد ثاني من على شمالك, من شمالك يعني يجي له في صوره, في سورة صورة أبوه, في ابوه يقول له يا ابني ده انا نصح لك انا بنصحك انا, بنصحها بنصحها أنا خير الأديان اليهوديه موت يهوديه, موت يهودية في صوره ابي والعذب بالله ويجي في صوره امه من على شماله يا ابني والله العظيم خير الأديان النصرانية موت نصراني هذه فتنه المحول مات نسال الله ان يثبتنا عند الممات على لا اله الا الله فالثبت عند المواد عشيء <تصفيق> عظيم يا إخواني ولكن, ولكن أقول لك قول الله <تصفيق> تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله إيش. ما, يشاء. ما يشاء الذي ثبت هنا في المسجد وفي صلاة الفجر وفي الطعات وفي الصلاة الرحم وفي الزكوات وفي الطاعات المتفرقة وعلى التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله سلام ويثبت عند الموت ويثبت على الصراع أول هكذا. هكذا رجال هو هكذا. لا تلهم تجارة تلهمش. ولا لهون عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيطاء الزكاة يخافون يومنا يا عم الشيخ تتقلب فيه يعمل القلوب والأبصال هو خايف يصل خايف وقلنا مبارع في الحديث هو يعني الإنسان يجنب وهو صحيح, صحيح سليم. سليم يعني يرجح, يرجح جانب, الخوف. جانب الخوف وإنت عايش صحيح, صحيح سليم معافا معافا في بدنك انت ترجح الآن جانب الخوف دايما أنت خايف نزل بك الموت ترجح جانب الرجاف أن الله سبحانه وتعالى سيغفر لك وتحسن الظن بربك عند الموت. عند الموت تحسن الظن بربك عند الموت وذكرت لكم بالأمس قصة الشاب الذي نزلت به سكرة الموت وآتت إليه أم وقالت له يا بني ألم أحذرك من هذا المصر أو من هذا المصير قال يا أمي إني قادم على رب غفور احسن الظن بربه فقال ثابت البنان فغفر الله له ورحمه فالإنسان يحسن الظن عند الموت طب قبل الموت يخاف من الله عز وجل يتقل الله في هذه الصلوات يتقل الله في أكل الحقوق البنات وغيرها من الأشياء الواجبة على المسلم ما يجيش بقى يقول الله يا عم الشيخ يعني يا الله يا غفور رحيم لا يتقل الله عز وجل وكره أهل العل, العل الاكثار من الثلقي يعني فيما يتقدم قلت له لا إله إلا الله قل يا فلن لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله سيبوا باقي خلاص, سيبوا بقى خلاص. سيبوا بقى خلاص. طالما ما تكلمش الكلام تاني سيب وخالص ما تكلمش لان هو ده إيش؟, ايش هذا الشيء الذي يعني, يعني ثبت في قلبه دهان لا اله الا قال لا اله الا الله, الله, الله, الله فما تكرش عليه السكرات شديدة يا اخوان رأيت راجلا في راجل سكرة ستسجد الموت ستسجد والله يا اخواني صعب, صعب جدا يعني خروج الروح صعب عوذ بالله نسى الله العفو العفيف ورأيته يعني هو هو يقول بطلح بالعفو طيب انت لو نايم بقى حبيبي كده انا اذكرك بشيء اذكر الله قبل ما تنام وانت مرهم تلاقي لسانك ثقيل جدا لا خفف اللسان حاول تتقي لعز وجل وتقول الاذكار ما تخليش الشيطان عليك لا تجعل الشيطان يضحك عليك ولكن اذكر الله عز وجل ونم على الاذكار وانت بتنبا لسانك ثقيل ومش قادر تقول و... صعب الامر صعب الامر فايه بالك بقى اللي بيعاني السكرات الروح بتخرج من اظافر قدمه الى الحلقوم نسال الله يهون علينا وعليكم سكره الموت شديدا الانبياء اشتكوا سكره الموت والمرسلين والصالحون فيجب علينا أن ننتبه ونعمل لهذا اليوم، ونعمل لهذه السكرة، وقلنا بالأمس بأن الإنسان، الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الخبر، يعني إذا أراد أن يرحم عبداً من عباده، أراد به خيراً يعني وعايز يطلع بك على الجنة عذل، يعني يبتليه بمرضاً في جسده ومصيبة في ولده وضيق في المعيشة وإقتار في الرزق حتى يعني بقولك إذا بقي عليه بعض الخطايا شدد عليه عند الموت حتى يفضي إلى الله عز وجل يوم ولدته, ولدته أم كيوم ولدته أم فالذي يريد الله به يفعل الله به هذا لقى عنده مصيبة كذا ومرت كذا ومرت وجاله سرطان وجاله ومصيبة كذا نسأل الله حسن الخاتمة فأن ننتبه أيها الحبة في الله قال ابن المبارك لقنوا الميت لا إله إلا الله فإذا, فإذا قالها فدعوه يعني لا تكثر عليه وكذلك أمر ابن المبارك أن يفعل به لما نزل به سكرة الموت قال الحسن ابن عيسى قال لي ابن المبارك لقني يعني الشهاد هذا ابن المبارك العلم الإمام المجاهد يعني, يعني الذي في جاهد في سبيل الله عز وجل وكان, وكان عالما وكان ينفق, وكان ينفق ماله, ماله كله, كله على طلاب العلم, على طلاب العلم وكان, وكان يخرج الكل الكل الحج إلى الحج كل عام ع... ع... قال ابن المبارك, المبارك لقني يعني الشهادة ولا تعد علي إلا أن أتكلم بكلام ثان والمقصود أن يموت الرجل وليس في قلبه إلا الله عز وجل يموت الرجل وليس في قلبه إلا لا إله إلا الله لان المدار على القلب وعمل القلب هو الذي ينظر فيه إن الله لا ينظر الى صوركم ولا إلى اجسادكم ولكن ينظر ايش الى قلوبكم اهل في القلب ولذلك يعني لن ينجو الا من اتى الله بقلب سليم الا من اتى الله ايش بقلب سليم قلب فاسد لا انسله الا النار واعوذ بالله القلب السليم النظيف الذي ليس فيه حقد ولا غش هذا القلب السليم الذي ينجو ينجو يوم ينجو القيامة يوم ويدخل, الجنة ويدخل الجنة بأمر الله عز وجل, عز وجل. ويكون, التلقين ويكون التلقين بذكر الحديث عند العالم. عند العالم أتجيش على شيخ بقى على شيخ عالم, عالم كبير وعارف, كبير وعارف الكلام دي. ده وراجل يعني من أهل الحديث يقول له, له, له يا شيخ قل لا إله إلا الله أنت مو عارف الكلام ده والشيخ مش عارف يعلم هذا الكلام ولكن انظر ماذا فعل الصحابة مع الصحابي الجليل ماذا قالوا ذكر ابو, أبو نعيم في الحليه ان ابا زرعه كان في, زرع في, السوق. في السوق ما معنى السوق, ما معنى السوق؟ ما معنى أحسنت أحسنت ها السوق أحسنت. خطا, خطأ, خطأ. في, السوق. في السوق. السوق مش السوق في السوق يعني بيموت بيموت عم الشيخ لميه معايا ولا مش معايا في السوق يعني خلاص بيجرب خلاص الله ان الروح بتطلع وعنده ابو حاتم ومحمد بن سلم علماء والمنذر بن شاذان وجماعات من العلماء, من العلماء مجموعة وهو أبو زرعب يخرج الروح بتطلع, بتطلع فتح فتح فذكروا حديث, حديث التلقي اسمع بقى للحديث التلقي فاستحيوا من أبي زرعب فقالوا يا أصحابنا تعالوا نتذاكر الحديث تعالوا يلا نقول الحديث عن رصاصهم فقال محمد بن سلمة حدثنا الضحاك, حدثنا الضحاك بن مخلط حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي غريب ولم يجاوزوا وقال أبو حاتم حدثنا بن داه حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي غريب ولم يجاوزوا والبقون سكون فقال أبو, فقال أبو زرعة العالم بقى اللي بيموت بيبت بيبت بيبت بيبت هو اللي هيكمل الحديث هم وصلوا لحدنا وسكتوا خافوا يكمل الحديث يعني استحياء من أبو زرعة هو بيموت فقال أبو زرعة وهو في السوق مش في السوق باشترخ دار في, في السوق يعني بيموت يا أخواني رضي الله عنكم الله يبارك فيه حدى شوف أبو زرعة قال يبقى حدثنا أبو عاصر عن عبد الحميد بن جعفر عن, عن. صالح, بن, صالح أبي بن أبي غريب عن كثير بن مرة الحضرمي, الحضرمي عن معاذ بن جبل, جبل, طال جبل, طال قال, جبل قال. قال قال رسول الله صلى الله, صل الله عليه وسلم قال. من كان آخر كلامه قال. من الدنيا قال. لا قال. إله قال. إلا الله دخل الجنب وفي رواية حرمه الله على النار وتوفي رحمه الله قال لهم الحديث قنم هنيئا لا أبو قال الحديث وذا توفي مات نسأل الله أن يجمعنا به على حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نشرب منه شربة ماء إلا نظم بعده أبا يعني من ذكر الحديث هو اللي ذكره من الحديث هو كانوا يذكروا يذكر يذكر يقفوا الحد ما كان في الحديث هو قفوا طيب, طيب, طيب, طيب, طيب ويروى عن عبد الله بن, بن شبرمة أنه قال دخلت على عامر الشعبي على مريض معود فوجدناه قد ألم به ألم به يعني, يعني برضه يعني خلاص يعني ألم به المرض والسكرة دخل عليه بقى نس الله عز وجل ورجل يلقنه الشهادة ويقول له لا اله الا الله وهو يكثر عليه يا الله قل لا الله فقال له الشعبي ارفق, أرفق به أرفق أرفق به أرفق فتكلم المريض وقال, وقال إن تلقني أو لا تلقني فإني لا أدعها ثم قرأ الميت نفسه بموت بقرأيب قال وألزمهم كلمة التقوى, التقوى وكانوا أحق, وإيش أحق بها وأهله. وأهله فقال الشعبي الحمد لله الذي والله نجى صاحبنا هذا وخيل للجنيد رحمه الله عند موت قل لا إله إلا الله فقال ما نسيته حتى أذكره يعني ما نسيت لا إله إلا الله أصلا دايما أقول لا إله إلا الله دايما بذكر الله دايما محافظ على ذكار الصباح والمساء دايما محافظ على ذكار إلى بعد الصلاة هذه الأشياء يعني مهمة إخوان حياة المسلم بين ذكر ينتقل من ذكر إلى ذكر توقع وتقول بسم الله طالع من المسجد في ذكر عند خروج من المسجد طالع داخل البيت في ذكر لدخول البيت تريد أن تجامع زوجتك في ذكر عند الجماع تريد أن تدخل على زوجك يعني في ليلة الدخول في ذكر عند الدخول, عند الدخول. واذكر لكم يعني رجل, رجل كان يحفظ الاذكار ولكنه لخبط بين الاذكار طب بذكر الدخول بالزوجه المفروض الانسان لما يخش في ليله الدخله على زوجته يقول ايه اللهم يضع يده على راسه على راس العروس ويقول اللهم انا نسالك خيرها وخير ما جبلتها عليه واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه يقول هذا الدعاء في سر مش يقول لا اعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه شوف واحد دخل بها غلطان فلخبط الادعيه في بعضها فايه وضع يده على راس زوجته وقال الحمد لله الذي سخر لنا هذا يعني اخطر رجل تلخبط الاذكار فبعدها لا حول ولا هي عربية ركاب هنا <تصفيق> لا حول ولا قال الحمد لله <تصفيق> الذي صخر لنا هذا وما كنا له مقرنين فهذه مصيبه نسال الله عفوا قال المؤلف رحمه الله لا بد من تلقين الميت سيبوش كده وللاسف يا اخوان الموضوع الله, خطور الله, الله خطير جدا والله الذي لا اله الا غيره خطير نرى كثيراً, كثيرا من الناس, من الناس يموتون, يموتون في المستشفى, المستشفى على غير لا الله, الله. رايت يعني رجلا, رجلًا مدرسا مدرس. أتى, اتى به اثنين من اخوانه قال زمان وعايزينك يعني أتى أتى يعني به يعني اخوانه من البيت جايبينه والرجل هذا كان منني رحمه الله وغفر له دخل المستشفى الصبح بدري كده هو اصلا مات يعني الرجل مات, الرجل مات. حسن وإذا, وإذا بإخوانه لا يصدق أنه مات مات إزاي يقوله مات, مات, مات, مات, مات إزاي إزاي يموت <تص> <Abe Re> <History> لا يا أخي مات إذا ربنا قال لمحمد صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنه وإيش ميتو خير الأمر قال لا مش ممكن ما يموت ونزل تكسير في جزاز المستشفى واللي بيلطم واللي بيشكه دومه ومه عملة قطع في دومها إنه للهذا يا أخي هؤلاء مسلمون هؤلاء تعلموا في مدرس محمد صلى الله عليه وسلم كيف يفعلوا مع, مع المين المي. يا أخي سبحان الله قول إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إيش إلى عالم الغيب والشهاد فينبئكم بما كنتم تعملون ميت ميت ميت ميت انت ميت, ميت, ميت, ميت ابن ميت ابن ميت ابن ميت, ميت جدك ميت وابوك ميت وهتبوت وعيالك كله كله من عليه فان ويبقى وجه ربك ذو جل والإكرار يعني لابد من نموت يا إخوان قال المؤلف رحمه الله باب من حضر الميت فلا يلقو وليتكلم بخير وكيف يدعو للميت إذا مات وفي تغمير يعني الذي يحضر للميت في بقى الناس بتحضر الميت وكفين يدخنه ولا على بلهم خير مستنين يموت وشيل ويخلص نفسه فلا حول القتل إلا بالله ولم يتطعظ ولا حول القتل إلا بالله كفى بالموت وعظه كافة بالموت موت أيش موت وعيضا وعي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يذكروا الموت في الصلاة زوروا القبور فإنها تذكركم من تخاف عشان تخاف من من الأخيرة, الأخيرة. الأخيرة. الأخيرة وعذاب الله عز وجل وده تلاقي وقف, وقف لك مسئلة للسجارة وقف يغتاك فلان وقف يعني يقسم الميراث قبل أن يموت فلان له كذا وفلان له وفلان هذه مسخفة عن أم سلامة رضي الله تعالى عنه قال, رسول, قال رسول الله صلى الله, الله عليه وسلم سلم سلم. إذا, حضرتم إذا حضرتم المريض أو الميت, أو الميت فقولوا, فقولوا خيرا. خيرا. فإن خيرا. خيرا فإن الملائكة يؤمنون خيرا. على ما, ما تقولون الله يرحمه. الله يرحمه الملائكة تقول أمين يا جملي, يا جملي أمين يا سابعي أمين. أمين سيب نروح يا معلم برضو أمين ولذلك كان في واحد من الصحابة يولا حبته في الله نازلت به السكر وامراته بقى صواطت وفعملت اللي ما تعملش فيه فيه يا جمالي ويش عارفين وسيبنه رايح فين والملكة تقول له, تقول له أنت هكذا يقول لهم لا, لا, لا, لا أنت هكذا, هكذا لا يقول لهم لو, لو, لو, لو ما, ما رضتش عليهم قلت انضربت على ضوء فكرت يا إخوان ولذلك الإنسان يوصي أن من هذا الأمر النساء طبعا ما بيسمعوش ولا عايزين يسمع بنقول, بنقول حرام, حرام الصوت على الميت الصوت حرام, حرام كذا حرام شفين. كذا هم في شفين تعالى شوف الميت بقى هو خارج صويت وتقطع في الهدوم ولاطنه وشد في الشعب وهذا حرام فالنجا من هذا الأمر أن يوصي الرجل قبل أن يموت بأن لا يصرخ عليه أحد ولا يلطم عليه أحد حتى يبرأ إلى الله عز وجل كما قال أبو موسى الأشعري انا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون قال فلما مات أبو سلم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات فقال قولي اللهم مغفر لي وله واعقبني منه عقبا حسنا قلت فقلت فأعقبني الله من هو خير منه رسول الله صلى الله عليه وسلم تزواجها النبي صلى الله عليه وسلم وعنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره البصر خلاص الروح خرجت إخواني ولذلك كما ستسمعون يعني الواجب عندما يموت الميت اغماض البصر لأن البصر يتبع الروح راح أبقى جهنم الجنة طلعه وأعمل يوصله فيجب على من حضر الميت أن يغمض الميت لأن البصر يتبع الروح فأغمضه فقال إن الروح إذا قبض تابعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدع على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقلوه ثم قال لهم اغفر لأبي سلمة نبينا وسلم وارفع درجته في المهديين وخلفه في عقب في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه اللهم نور لنا في قبورنا يا رب وافسح لنا في قبورنا ان القبور تضيق يا اخواني القبور تضيق على اهلها نعوذ بالله من ضيق القبر حتى يعني في بعض الروايات ان القبور تضيق على بعض الناس فتختلف اضلعك تتكسر الضلوع ولا حول ولا والقبر يا ايها في الله اما روضه مرضى جنة أو حفرة من حفر النيران والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار ونور له في قبر لأن القبر مظلم كذلك ولا ينور القبر إلا للمؤمن القبر ينور على المؤمن ويفسح للمؤمن أما الكافر يعني يضيق عليه وتختلف فيه الأضلاع ويكون مظلما ولا حاول القوة الأبلاء كيف ننور القبر بالقرآن اتباع الكتاب والسنة بالنجاح, بالنجاح من الفتن أيها الأحبة في, في الله بترك الذنوب والمعاصر, والمعاصر. ننجو. ننجو قبر يعني, قبر يعني يفسح, يفسح لك في قبرك, في, قبرك في قبرك وينور لك في قبرك, في قبرك. قال العلماء قوله قال عليه السلام, السلام. إذا حضرت من أو المريض, او المريض فقولوا خيرا. خيرا. خيرا. خيرا هذا الأمر, هذا الأمر. أمر ند, أمر ند وتعليم ند من وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي, النبي, النبي <سلم> يعلمني. ماذا يقول لك؟ يقول لك يا مسلم يا مؤمن اذا حضرت, <سلم> إذا حضرت الميت فقل خير. <سلم> مش الرسول ليس الرسول ليس يقول كده عم الشيخ؟ يقول لك قل خير. يقول لك طلتم بقى وتصوت وتسرخ واسب نروح فين يا أبا وياللي مليش غيرك. الكلام ده كله حرام يا أخوان. نساني يقول خير قول خير. خير. خير اللهم اغفر له الملائكه تقول امين اللهم ارحم الرسول بقى بيعلم ان الإنسان أمين. يقول هذا الخير عند المريض او الميت واخبار بتامين الملائكه على دعاء من هناك عند الميت أو المريض ولهذا استحب العلماء شوف بقى خذ الفايده هذه فائده مهمه جدا أن يحضر الصالحون عند الموت انت لك واحد بيموت. بيموت روح اتصل روح بالشيخ, بالشيخ فلان والشيخ فلان, فلان والشيخ فلان, فلان. فلان تعالوا يا جماعة عندنا وضع فلان بيموت, بيموت. تعالوا وقفوا هيوقفوا بقى يدعولوا وانتوا تقولوا ايش امين الملكة أمي. تقول ايه امين أمي. فانت كده خدمت الميت مش تسيب الميت بزكرة الموت وانت جاء عمل تجريلي على تدور لع المعزة والشيخ فلان والشيخ فلان الاشياء التي ما انزل الله بعمل سلطان طب انا هسألكوا سؤال الميت بيستفيد حاجة من المعزة ولا الشيخ اللي بيجي ده والله ما, والله ما بيستفيد حاجة وحرام حرام على اللي بيعمل حتى الفلوس اللي بيخوتها الشيخ حرار, حرار. صيب هذا شيء يعني, يعني محدد لم يفعله, يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله, يفعله أصحاب محمد أنا عايز أي واحد ييجي يقول لي تعالين يمسك كتاب السنة يفتح كتاب السنة من أولو الأخر والقرآن يطلع دليل على هذه المعاذ الموجودة ولكن هناك سنة في, في, العزاء في العزاء كما سيكت لنستعج البر نشرح, نشرح الأمر في وقت, في وقت. ولكن الذي يحدث اللي هذا المعزى والشيخ الشيخ الشيخ والأكل والبتاع والك والواجب, والواجب على, على الجيران أن يصنعوا لأهل الميت طعام لم يصنعوا للناس طعاما يصنعوا له ألا إيش جعفر طعاما فإنه جاءه ما يشغلهم وأذخر قصة الشيخ عنطر رحمه الله مات الرجل كان لا يدخل على المعزة, المعزة, حتى, المعزة يعني حتى يعني يأكل كثير, يأكل كثير. أتى الذي حدثنا بهذه القصة الشيخ القصة. حجازي حفظ. موجود الشيخ حجازي شيخ من البرانس يقول إن أبو, أبو الشيخ حجازي عين مال عين الله. رحمه, الله. رحمه الله فكانوا جابين عنط عنطر مسلم عارفين, عارفين أنت؟ مشهور فجابوا عنطر فدخل على العاش الأول وكان إذا لقى الأكلة مش مزبوط كده يزعل بقى وتيب قليلة مش معدي فخذوا بالكو إلا حصلوا فدخل حط له مكان كفيفا ما يرى اعمى رجل فوضعوا الطعام امام فجلس ف... يحسس يعني. على الطعام فوجد الاكل ناقص شويه قال لا ما انا مش متعشى فقال معلش يا عم الشيخ مش عارف زودوا الاكل فحسس على الاكل كده قال يلا عشان خاطر المرحوم حسبي الله ونعم الوكيل يعني شوف قائمه على الظلم وبعضهم يشرب ويكيف قبل يطلع على الميكروفون يشرب مخدرات يشرب وحشيش, وحشيش, وحشيش عشان يعرف يقرأ مزبوط لا يعرفش يقرأ لما يتسطر هذا كلام يعني باطل ولا حول الغطل إلا من الله الذي ينفع اللي الميت اللي ما الذي ينفع مي. الميت سؤال بقى عليه جهزة بكرة إن شاء الله ما هي الأعمال التي تنفع الميت بكرة بقى مع تسع جيل عشان نجهزه الجيزة إن شاء الله واللي مش من يروح وخلاص الأحسن يجاوب ياخذ الجيزة ماشي يا, ماشي يا إخواني فالأعمال ماشي السؤال ماشي بتاع بكر إن شاء, إن شاء الله الأعمال التي تنفع الميت عليها جائزة إن شاء الله فورية بإذن, بإذن الله بكر فنجاوب عليه بكر بإذن الله عز وجل واللي عرفها برضو من الضيوف يتصل بالتليفون برضو, يتصل, يتصل بالتليفون برضو إن شاء الله, إن شاء الله. طيب يبقى قلنا يا إخواني أن يحضر الميت الصالحون وأهل الخير حال موتي ليذكروا يذكروا بلا إله إلا الله ويدعو له ولمن يخلف ويقول خيرا فيجتمع دعاؤهم وتامين الملائكه فينتفع الميت ينتفع الميت ومن يصاب به ومن يخلفه اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اختم لنا بخير واجعل عاقبتنا إلى الخير اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواه وزكها أنت خير من زكاه أنت وليها مولاه اللهم إننا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن عمل لا يتقبل اللهم تقبل منا صلاتنا اللهم اغفر لنا ولجميع موت المسلمين اللهم تقبل منا صالح العمل مال. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبي